سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا خلق الأرض والسماوات الرحمن على العرش استوى له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 اذ وَأَنارَ فَقالَ لِأَهْلِهِمْ كُذُونّي إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَثْخَنَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ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 عن هامل لا يؤمن بها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكل عليها وامش بنا على غنمي ولي فيها ماء أخرى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 إنك كنت بِنَا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد منمنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا أَنِّكُذِفِينَ فِي التَّابُوتِ فَقُذِفِينَ فِي الْيَمِّ فَالْعُلْقِ الْيَمُ بِالسَّاحِلِ فَالْعُلْقِ الْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُولٌ لِي وعَدُولَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحْبَةً مِنِّي وَلِتُصْنِعَ عَلَى عَيْنِهِ إِذْ دَمْشِ فَمَتَى تَقُولُ هَلْ أَذِنَ لَكُم عَلَى مَن يَكفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُكَ وَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاك فَتَنًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي انني مديت انا ثم جئت على قدري يا موسى واستنعتك لنفسي اذ بنا انت واخوك ولا تنيا في ذكري اذهب الى فرعون انه طغى فقل له قولا لينا لعلّه يتذكر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 فَأَرُسِلْ فَأَرُسِلْ مَعَ نَبْنِي إسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِنَكَ بِآيَةٍ مِن رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَن تَتَبَعَ لُهُمْ إِنَّا قَدْ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 قال له الموسى لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحّتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمره بينهم وأسر النجوى قالوا إن ساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلى فجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى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 فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعمى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السَّحَرَةُ سجدا قَالُوا عَرُونَ وَمُوسَى قَالَ أَمَلْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ كُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرُ فَلَا أُقَطِّعَنَّ عِيَادَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا فِي جُذُوعِ النخل أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 122-جنات عدن تجري من تحتها الأمهار 123-قالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم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 بِكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الْقَوْمِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْمَنِّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فيحل عَلَيْكُمْ غَضَبِي ومن يحل عليه غضبي فقد هواني و اني لغفار لمن تاب و امنا و صالحا ثم اهتدا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم أَلَمْ يعذكم ربكم وعدا حسنا أفطى لكم العهد أم أردتم أي حل عليكم غضب أي حل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم مواعدي قالوا ما أخلفنا ك بما لقنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا عزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم عيدا جسدا له خوار فقالوا هذا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 اطيع امرى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال يا ذا الذين امنوا ما منعك اذ رايتهم تنو ان تتبعني قال حييتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل اني خشيت أن تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروه فقبضت قبضة من أثر الرسول فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فعلن لك في الحياة أن تقول لا مسا اخلف وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لا نحرقننه ثم لنسفنه ثم لننسفنه في اليم من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 يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا بالثم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن بالثم إلا يوما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 إلا نمسة يومئذ لا تفعش فعات إلا من أذن له الرحمن إلا من له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ضُلْمًا فَلَا يَخَافُ وَلَا غَطْمًا وَكَذَلِكَ زَلْمَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُ يَتَقُونَ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 وَإِذْ قُلْنَا لِالْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ أَبَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّهَا ذَعْدُو لَكَ وَلِزَوْدِكَ فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إن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 تبعه ربه فَتَابَ عليه وهدى قاله بضامنها جميعا بعضكم لبعض نعدو فإن يأتي أنكم من هدى فمن التبع فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن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 لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أملك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوا، وقالوا له لا يأتينا بأية من ربي، أو لم